بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم زل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم مؤوله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لدنك رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الميعاد ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار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 والله يؤيد بنصره من يشاء وان في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره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 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلِضُوَانٌ مِنَ اللَّهِ والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرین والصادقین والقانتین والملفین والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائم بالقسط لا إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعض ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بِآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سريع الحساب فَإِنْ حاجوك فقل أَسْلَمْتُ وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أُوتُوا الكتاب والأميين أسلمتم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 نار إلا أيام معدودات وغرهم, وغرهم في دينهم ما كانوا يفترن فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ما بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 أسميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكديا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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا يا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي وَقَدْ بَلَغَ غَنِيٌّ الْكِبَرَ وَامْرَأَتُهُ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَن لَّا تُكَلِّمَ الناس ثلاثة أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي وانكعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون And الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ the وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي and أَنِّي قَدْ and بِآيَةٍ Injil. رَبِّكُمْ أَنِّي قَدْ of ستكون بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كعائة الطير أني أخلق لكم من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 إن في ذلك لآيات لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية وجد وجئت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 إلى الله. قال الحواديون نحن أنصار الله. آمنا بالله. وأشهد بأننا مسلمون ربنا أمنا بما أزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وما كر وما الله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 وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 فَقُل تعالوا نَدْعُ ابناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ وابناءكم وَنِسَاءَكُمْ ونساءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم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 النص دين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء ان بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا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 جُنا في إبراهيم وما انزل وما انزلت التوراه والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون, فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى من أهل الكتاب لو يضلونكم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 مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَغُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ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 وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ من الكتاب and they say he is from Allah and what is from Allah and they say on Allah the fool and they know it was not for people to give Allah the kitab and the wisdom and the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 كفركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله من النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخلتم على ذلكم إصدي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وَأَنَا معكم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 They come back to him and they come back to him. Say, we are faithful to وَمَنِ اُذِلَّ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفْتَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ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 رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به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 بَيَّنَا ثُم مَقَامُ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَتَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ لَا يُنَادُونَ إِلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَ عِوَجًا وَجَنَّ وَأَوَّتُمْ شُهَدَاءَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهٍ حُفْرَةٌ مِنَ النَّارِ فَأَقْذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبْجِنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُنُونَ فَادْعُونَا إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَهْمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ٱظْلِمَٰنَ لِّلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى السماوات وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ الأمور You were better than a nation that was given to the people who believed in the knowledge and who believed in the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 ضربت عَلَيَّ الْمَذِلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفْتُ إِلَّا بِحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَأُ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضِبَت عليهم المسكنان ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق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 صدق إن الذين كفروا لا تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وَوَلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الحياة الدنيا كَمَثَلِ رِحْنٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت هو ما ظلمهم الله ولكن وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا عن Unquad badat el barba Oh Min afwa hee him Wama to fear Suduruhum akbar Kod Bayan Na lakum ul-ayat وَلَا يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ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 قائفة تاني منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل ف اتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء تصبروا وتتقوا تُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُم يُمْدِدْكُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْفَرُوا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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا ت وَلَا تُرِبَا أَمْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي Wajennatun tajri min tachtihal anharu khalidin fiha wa ni'ma ajru al قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ للناس وهدى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّبِينَ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 وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءٌ والله لا يحب الظالمين ول يمحص الله الذين آمنوا و يمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّٰبِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوُنَّ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تنظرون وَمَا محمد انَّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَمَا تَعْقِلُونَ عَلَى آثَارِكُمْ وَمَن يَعْقِبْ عَلَى آثَارِهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 تِهِي مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّنْ مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرينا واثرفنا في امرنا وثبت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 إن تطيع الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتقلب خاسرين بل الله مولك وهو خير سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومقواهم النار وَبِسَمَثُ وَالظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقْتُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ رَجُلٌ If you fall and you fall in peace and you fall apart from what you see, you love what you love.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 Fa'athabakum ghamman bi ghammin Likai la tahzanu ala mafatakum Wala ma ashabakum Wallahu khabirum bima ta'amaloon Thumma anzala alaykum min بعد الغم بأمانة عاسين يغشى يغشى طائفة منكم وطائفه قد أهمتهم أنفسهم قد أهمت and limit to the honesty of Allah. We are to examine the Blazims too. They say want of my good, يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او موتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن ثم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون فبما رحمه من الله لتله ولو كنت فوا غلي ظلب القلب لن فض من حولك فاعف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 وفي الحديث ما الذي يمكن لا يكون في البيت الذي يمكن ان يكون في البيت الذي يمكن ان يكون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 كُم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 سبعناكم هم للكف يوم إذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم. والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّمٍ ان الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا، للذين أحسنوا منهم، أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا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 والله ذو فضل عظيم انما ذلك من الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم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 And they have a great punishment. And they will not be afraid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 for them is a great reward. And they do not believe that those who have given them what Allah has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 وَإِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءٌ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 تَيَمَنَ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ وبالذي قلتم فلما قتلتم جم إل كلتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبيانات والزبور والكتاب المنير كل ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز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 ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا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 أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب and they have a great punishment. And to Allah, the kingdom of the heavens and the earth and Allah on every great thing. نا هادي لأيات اللي أول الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات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 اننا نسمع مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا وامنا ربنا فاغفر ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفا فنا الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب له رب بغم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُفوا سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات التجرية وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ السَّوَابًا لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لكن الَّذِينَ اتقوا ربكم لهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلما من عند الله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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا